112. ولقد آتينا داود منا فضلا 113. يا جبال أوذي معه والطير 114. وألنا له الحديد 115. أنعمل سابغات وقدر في السرد 116. وعملوا صالحا 117.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 111. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية 112. جنتان عن يمين وشمال 113. كلوا من رزق ربكم واشكروا له 114. بلدة طيبة ورب غفور فَأَعْرَضُوا فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سدر قليل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 وَلَقَدْ ضَلَّ صِدْقٌ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ 114. وربك كُلِّ كل شيء حفير 115. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون فِي ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له